كتر لو كنت مش حاسس بقلبي حتى حاسس بيه um بيسألوني عليك تمالي سي حاله برد طبعا زي ما احنا ومرتحاله لكن اكتشفت وكلون عاحس بس يظهر فيه لسه واحد بس لسه ماخدش